بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي و إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أ ح ص و ا العده واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا ف إ ذ ا بلغن اجلهن ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ و ف ا ر ق و ه ن بمعروف و أ ش ه د و ا ذوي عدل منكم و أ ق ي م و ا ا ل ش ه ا د ة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إ ن الله بالغ أ م ر ا قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي اثن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ث ل ا ث ة أ ش ك ر و ا ل ل ا لم يحض و أ و ل ا د باحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله ي ومن يتق الله يكفر عمل سيئاته ويعظم له اجرا ا س ك ل و ه ن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليه وان كن ا و ل ا في حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاشرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما اتاه اسماء ن قرية أمر ر عتت عن ب الله ا ل ح س ا ا شديدا ب و ع ل ن ا ا عذابا ه فذاقت وبال أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرا أ ع د الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الذين آ م ن و ا قد أ ن ز ل الله إ ل ي ك م ذكرا رسولا يتلو عليكم آ ي ا ت الله مبينات ليخرج الذين, آمنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الى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 ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما